الاحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم الله وسلم وبرك على نبينا محمد الرسول رب العالمين وعلى آله وصحبه المعين وعلى, وعلى, وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى الدين وبعده نواصر بإذن الله تعالى الدرس في الدين كنا نقرأ آخر ما كنا فيه كنا نقرأ في قصيدة ميمية قصيدة الميمية التي رقيةها ميم. رب جميع خولي الله، فيا عجبا كم مصرع عط عطب به أو عط به منوها ولكن عن مصاريها عنو. إيش قد تقولي؟ والعطم الهلك. العطب الهلاك في عذبا كم مصري عطبوا به بنوها ولكن عن مصريها عمل فيعني الناس الآن سبحان الله بيشوفون في كثير من الناس مشي في طريق ما مظبط ويحصل له هلاك ويموت في في سكة خطر يترجى الناس أصحابه أقرانه الكارم معه مواصليه يشوفون إيش أبو خمر مثلا إذنوا يلعبوا ما يصير بالله يغنو يذهب بالله يشركوا بالله وشوف الإنسان ده فات فات في حالة سيئة يبدأ من دواعي النزول يجي هو يتأمر ويراجع لا يمشي سقتهم الدنيا سقتهم بكأس الحب حتى إذا ثنوا سقتهم كؤوس السدم والقوم قد والقوم قد ظلم الكتن اللو دي كده عجبتهم جدتهم الأولانية حلوة مع شوية جسهم وكانوا كجاههم أعطشها هذه ثاني مكفة ظهر والآن بعض الناس يقول لك والله أنا أعرف أن الخمرى مشكلة وأنها مضررة وأنها تضر بالنك لكنها ما ذاتب مرة قذرة ما ذاتب نسأل الله العافية وأعجب منها أغلب من كده قال أن أحبابها الأولى تهين وللأعداء تراعي وتكرم يعني هبتين أحبابا وتكرم أعداء وذلك برهان على أن قدرها جناح بعوض أو أذق وألأو فعلا قال هي لا تسوى جناح بعوض وحسب كما قال الرسول مستنا لها ولدار الخلد والحق يفهمه كما يدخل الانسان في اليم اصبعاً وينزعها منه فماذا كيعلم النبي ضرب مثلا الدنيا قال كما لوك احدكم اصبره في اليم البحر ثم يرفع ماذا يخرج فيه ليس بنت اصبع دل قدر الدنيا قدر الدنيا هذا قدر. يقول ألا هل على حذر منها وأمر محكم يعني هل بالقيم يقولي أنا هل أجد هذا يا حذر من الدنيا دي وأمري محكم لا لانفراط فيه وهل أردن ما الحياة وارتوي على ضمئ من حوضه وهو مفعمه وهل تبدو وهل تبدو وهل تبدو أعلامهم بعدما سفر عليها السوافي كاستبيه وتعلمه يعني يعني يعني كناية وإشارة إلى العودة إلى الله وهل اق روشان خدي ثرى عتباته فضوعا لهم قيمه يرقوا يرحموا يعني وضع الخد على التراب اشاره الى الذل والاشتقار لله عز وجل وهل ارى نفسي طريحا ببابهم وطير أمان الحب فوقي تحوم تحوم هو اسفي تفنى الحياه وتنقضي وعتبكم باق بقيت واشتم فما منكم بطل ولا عمك بغنا وما لي من صبر فاشي عنكم فمن شاء فليغضب سواكم شوف يعني إذا أنت رضيت الله أذيع عن الدارثان فمن شاء فليغضب سواكم فلا أذى إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم إذا رضى الله أصلح ذن رزوله وده وريق فرقة التوحيد الموحد الصادق بيكون مشغول جدا برب الله درجة أولى إذا رضى الله الباقي هيد ما مشكلة لأن هذا الباقي بيد من الله من الثمن رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه عنه الناس وعقب استباري في لبا رضا في لباكم هوى لكم حميد ولكن ولكنه عقاب ومغامٌ وعقب في فإرضاكم هوى لكم حميد ولكنه عقاب ومغرم وما أنا بالشاكي لما ترتضونه ولكنني أرضى بي وأسلم المؤمن يرضى بما رضيه الله له ويسلم لأمر الله تعالى وحسب انتسابي من بعيد إليكم وذلك حظ مثله متيمم أنا عبد الله أنا عبد الله ومن ما زادني شرفا وثينا وكتب يخصيئته الاسريه بقولك تقولك يا عباد ولذلك قصر وودلك حظ مثل المتيمم يعني ده مقصود تفسر إنك تكون عبد لله تبارك إذا قيل هذا عبده ومحبه تهلل بشراً ضاحكا يتبسم قال ذا ذا عبد الله ارى شوف خالص يعني الفرح والظفر اني عبد اليمنه وهو, وهو قد أبضى الضراعة قائلا لكم بلسان حالي والحال يؤلم لا أرمده يا ربنا بلسان حال أحبتنا عقصا علينا فإننا بنا ظبأ والمورد العزب أنتم إن عقصانين وغيركم بابنا روا فيا ساهيا في غمرة الجهن والهوى سريع عن قليل ستندم أفق. فوق قدّنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر النار تضرّب. بعد الموت محلين بس فريق في الجنة وفريق في السّن. وبالسنة الغرائكم متبسّك هي العروة الوثقة التي ليس تفسد تمسك بها مسك بخيل بماله <تصفيق> شو زول بخيل يا خديني يا أخي يا زول بس على سال والله ما مرط ما أطرط يا زول خير ما بديك عنه ماشي أسلمتي البخيل سنة خليت ناسك زي ما البخيل ناسك شنو ما يعني عض عليها بالنواجذ تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ فتسلمه وياك مما احداث الناس بعدها واياكم وردت الأمور الامور فمصر الحوادث او خمد وهيئ جوابا قال لنا السعد جهز جواب حينما تسمع الندى من الله يوم العرض ماذا اجبتم به رفع وهم مبناتكم والغيام الله يسالنا كل الناس ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم؟ هل سأل عن الرسول لا أنا وإنت وهي جوابنا شوف وهي جواب وهي إيجواباً عندما تسمع من من الله يوم العرض ماذا أجبتم به رسول لما أدوكم فما يوجد سوىهم سيخس عند ذاك ويندم يوم يعبد فالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبينا يا ويلتا ليتني لم أتخذ ثلالا خليلا لقد أظنني عن الذكر بعد إبداعي وكان الشيطان لإنسان خذير من منطقة الرحمن أسبغ جنة الجنة دلجة جرع سابق يعني غديك من التقوى ليوم به تبدو عيانا جهنم وينصب وينصب ذاك الجسر من فوق مدنها ده شنو الصراع فهال ومخدوش ونادي المسلم ده ده عن الحديث وياتي اله العالمين لوعده وجاء ربك وملكو فيفصل ما بين العباد ويحكم ويأخذ للمظلوم إفتك حقه فيا وح من قد كان للخلق يظلم حذاري أيها المسلم وإياك وظلم الناس يوم القيامة المحكمة قاضيها الملك قاضيها الله التين ويشرع ديوار الحساب ووضع الموازين بالقصد الذي ليس يظلموا. ربنا قال ونضع الموازير قسطا يوم القيامة فلا بظلم نفس الشيخ فلا بجرم يخشى هناك ظلامة ولا محسن من أجله الذر يقوم يعني لا لا تخاف بخصا ولا هضوا وتشهد أعباء المسيء بما جنى لذلك على فيه المهيم ليختموا يوم نختم على أفواه وتكلمنا أيدي وتشهد أرجوه ما كان وَيَا لَيْتَ شِعْرِي كَيْفَ حَالُكَ عِنْدَمَا قَطَايَ وُكُتْبُ الْعَالَمِينَ وَتُقْسَمُ والله كلامه يوخلسه معه كيف حيكون حالنا يوم وإذا الصهر مجرد هل نكون ممن يأخذ كتابه بيمينه أم ممن يأخذ كتابه بشماله والله مشكله إلا. والله مع المعاينة هنا في الدنيا بتاعث وظيفة كبيرة يشيرها ما كيف هي ما عمل يوم القيامة رجع ما في ثلاث وتقرأ تأخذ باليومنا كتابك أم ترى بيسراك خلف الظهر منك تسلم وهناك نين هذه وتقرأ فيه كل شيء عملته يوم تجد كل سما عملت حاضرة وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحسن فينشرق منك الوجه أو هو يغلق يومك برض وجوه وتسفيت وجوه لما تقرق يا وجه الأشرق يا بغر ثالثة مات وإن تقول كتابها ها أمقرأوه لي تقول كتابها ها أمقرأوه لي تبشروا تبشروا بالجلات حقا وتعلموا وإن تكن الأخرى بالشمال وراء بغرك فإنك قائم ألا ليتني لم أوته يا ليتني لم أوته كتابية ألا ليتني لم أوته فهو مغرب فلا والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرموا وحملنا قلب المحب وإنه لا يضعف عن حمل الحان حمل القميص ويألمه وذللها حتى استكانت بصوت المحبة لا تلوى ولا تلوى ولا تدأحتمه وذلل فيها أنفسن دون ذلها حيام المنايا فوقها هي فوقها وهي هوهم لقد فاز أقوام وحازوا موابحه بترقيهم الدنيا والاقبال من على ربهم طول الحياة وحبهم على نهدي ما قد سنه فهموهم سنة طويلة، والقيم رحمه الله يعني تحسر فيها، فيا بايعا هذا ببخس معدلا كأنك لا تدين في أبيات أخرى يقول القيم فيها، ها؟ فيا بايع بعد وصف الجنة في الجزل ذات، فيا بايعا هذا. عن مصباح الحور العين والنعيم المقيم قال فيا عن هذا ببخس معجلي دنيا فانية كأنك لا تدري ما سوف تعلم فيكنت لا تدري فتلك مصيبة وهيكنت تدري فالمصيبة أعبر يعني قال إذا كانت جنة دي بينعيم اللي أنت بقى عارف خيرة للمصيبة ولو عارفوا بيعتها بعد دنيا الفانية فالمصيبة أعبر ثم قال رحمه الله قاعدة شريفة عظيمة القدر حاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس بل وإلى الروح التي بين جبينه قال به حاجتك ليها حاجتنا ليها أهم من الطعام والشراب والنفس والروح البينجنبير معناها في غاية اعلم ان يقول اعلم ان كل حي سوى الله فهو فقير الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره اي مخلوق حي غير الله اي حي غير الله محتاج لجلب ما ينفعه ودفع ما يا يضرب والمنفعة للحي من جنس النعيم ما هو المنفعة دي نعيم دايره والذة والمضرة من جنس الألم والعذاب فلا بد له طيب. والمنفعة للحي من جنس النعيم, وال... النعيم واللذة كده يا جماعة شول بعد اللذة المنفعة من جنس النعيم واللذة ده نزود داري دا دا من البيت، داري شتى العربية، داير تعالك، ها؟ يعني عز العافية عين زورية. لا كلها لا كل نعيم شكله. الموفعة للحي من جنس النعيم واللذة والمضر من جنس الألم والعذاب المضر عذاب وألم. فهو داير يحدد حاجتين. يلقى اللذة والموفعة ويصل من شروه من المضر. فلا بد له من أمري أحدهم هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع به وترك به ما شميل يساعد ليه؟ والله لن نقترب سنة سنتين نبدلنا بيت يا أخي نقولنا عربي يا أخي نزود يا أخي يعني نعمل عملنا أرض يا أخي نحكي تبول أمنا مثلا عايز خيرات حصلة أو والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع لحصول المقروه والدافع له بعد وقوعه طيب الشيء عايز يصل لهذا في أشياء بتعينه ويصلها وفي أشياء بتمنع عنه المقروهات حاجات تحصل له المحبوبات وأشياء تمنع منه شنو المقروهات وفي أشياء تدفع المقروه بعد وقوعه فها هنا أربعة أشياء شوف معي أمر محبوب مطلوب الوجود بتحبه وباهروا والثاني أمر مقروه مطلوب العدم المرض يا معا المرض المحبوب والمقروه مقروه والمطلوب شنوه يفوت منا نمو ياهوه يا معا الفقر الآن الفقر محبوب للنفس المقروه مقروه أي زول يتمنى أنه الفقر ده ربا يصرف عنه والثالث الوسيلة الى رسول المحبوب والرابع الوسيلة الى دفع المقروب وطاعته ما لي اما ربع ممكن تقولي ما أمره المحبوب ايوه مقروب مقصد العدم ها وامره يعين على رسول المحبوب ايوه وَمَانِعِي مِنْ أَعْمِنِ أَخُولُ دفعاً مَكْرُوح محبوب مكْرُوح وفي حاجة بيتيب المحبوب وفي حاجة بتدفع أما ربعين قلت لك فيما مضى من رحمه الله مُلتَّب بيتيب المسائل يقسمي، يفرِّقين، يفرِّعين بعض الناس يقول عن العين دي من العلماء يقول لك عقلات رياضية يعني زينة الرياضيات اثنين من قسمة اللي أربعة، ودين اللي التلاتة. الشيخ الرزاق عفيفي رحمه الله كان في إدارة الأبحاث العلمية نبي شيخ بارز مصري عالم كبير قالوا قالوا يا شيخ مادقلف ألف كتب إتقاعي قال نحنا بس نجرب للناس الكتب اللي ألفوها العلماء نبيه اه صب الظهور يقسم الظهور الشيخ يده رحمه الله عمل منظومة في النسب من آدم ليه والناس الزمن الفيو القبائل والفهو الحقات عالم في النسب الشيخ بكر ابو زيد معدود في من أخذ علم النسب عن الشيخ الشنقيم لازم وقت من عشرة سنة قال شنو الشنقيم قال ثم إني دفنت هذه المنظومة لأني صنفتها بنية منافسة الأقرار هذه قصه قال لما انا دخلت المنظومه دي في فيها كم الف بيت كان في منافسه بيني وبين الطلبه معي نيتي كانت شو اغلبهم الدنيا ما تمام اكثرنا دهنا شكلها دي بقى غريبة. لما تسمع الشيخ بدر ابو يقول لك الشيخ ما كان يفرق بين العملة العربيه 5 ريال من 10 ريال ما بيعرفهم يقول لك دي كم دي كم زودها شيء أمنية له ومراقبة مرقبة الناس يقول الشافعي ودّت لو أن الناس آخذوا عني هذا العلم ولم ينسب لي منه حرف ولا واحد يقول الشافعي قال بس يأخذوا ثابت سلام يقول الحجر براء قال بس أنا نصيذ علمي ينتشر الشيخ عبد الرزاق قال شنو قال الشيخ الليسمة تويه عادي وين الفرق بين قيمه؟ قال إذا جاء إلى ضرب جدار الباطل ضربة واحدة فالقه شال استار يقول لا وهنا أصلان يبين الأصلين الحين ما ببتلع أما بالقيم فأتي إلى جدار الحائط في الباطن في فوق حجرة قال القيم ما ب كلها حجر حجر يقول لك باب بكسر تعود من أربعين ويجي واحد مين ثلاثة أربعة يفكفك واحدة واحدة شوفت ال شوفت ده يعني كده ابن خير يديك ثلاث أربع عصور إدارة الحا الباقي رب كلنا ابن خير ما بديه كده يفيك كله واحد واحد أربعين فين قيل كلنا فين قيل فالجواب موجود والسلبية دا فرق بين طريقة شيخ الإسلام وطريقة من ابن القيم وده ذات ابن القيم الزاهد العادي البقيمة الليل، البكير، البقيم، البطول الصلاة. فيناه بيفتقولوا الرد على المخالف ونقد البدع والأهواء ما بيتماشى مع الزهادة والعباء. يعني تكبلك على واحدة فين يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والبدع ترجع كيفا؟ ولا شلو؟ هنرجع البدع وطوبة زي ما تيجي لا والله هذا وهذا رضيعان سويسرا. سو. بل هذا زادني هذا. قال فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد بل ولكل حيث والله الله أي لذول بتلقاه زائب المساعدين لا يقوم الصلاحه إلا بها أسأل أي لذول شغال شنو وهو شغال عايش لعبة شنو الله يقول لنبعندي والحاجر دار بني بيت دار دي منافع المسلمة ليه عملت لي كم دكان هنا عشان يوصر إليه شنو طيب وثاني عندي والله يوال. والدي مريض العالي لما كردها شو يدفع طل والله إن أنا وفرته من حق يبقى هو ساعد في جلب المنف... المنفعة ولا ودفع عشرة المضر والألم وعنده وسيلة لجلب المنفعة وعنده وسائل مانع ل... من يشرب للمضر واضح يا جماعة واضح يا جماعة إذا قل هذا ها للمقدمة فالله سبحانه هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك له المطلوب المعبود المحبوب الله وحده لا شريك له وهو وحده المعين للعابد على حصول مطلوبه فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب غيره وده معنا إياك نعبد وإياك يهزك إياك نعبد المقلوب المحبوب المعبود الله وما من طريق العباد إلا بي إياك ما بعينك على العبادة إلا الله عز وجل فهو سبحانه قال أسمع وما سواه ما سوى الله هو المكروه المطلوب بعده وهو المعين على دفعه ما بعينك على دفع هذا إلا الله عز وجل عرفتها فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سوى وهذا معنى قول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فإلا العبادة تتضمن المقصود المطلوب على أكمل الوجوه المقصود المطلوب على أكمل الوجوه والمستعان هو الذي نستعان به على حصول المطلوب ودفع المكروه، فالأول يا كن من مقتضى الألوهيتة والثاني يا كن من مقتضى ربوبيته لأن الإله هو الذي يؤله فيؤبر محبة وإنابة وإيلال وإكراما والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهده إلى جميع أحواله. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى إلى جميع أحواله ومصالحه التي بها كماله ويهديه إلى اكتراب المفاسد التي بها فساد وهلام الأربعة دين عند الله بس المحبوب المطلوب المعبود الله المعين على عبادته الموصل لها هو الذي الضار المؤلم غيره البجيرة منه هو اللي الحصارة كيف ده معنى إياك نعبد وإياك نستعين. ما بنعبد غيرك ولا عندنا غيرك ولا بناء غيرك وما بعيننا على العبادة غيرك كده كان مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك كل يرجع لك. المجدد في ناس حصلوا إياك نعود وحظ الله لكن أهملوا إياك يعني ما عنده استعانة بالله وضراعة ودعاء معنا مفرط مضيّر وفي ناس حصلوا إياك نستعين عنده استعانة بالله لكن مشرك مشرك يقول لك أنا يوميا بالليل بجر ألف بعد ما ينتهي من الليل كب يا سيد الحسن لأن صفاتة كلها، الفير والهوى شارع، أخي كيف؟ ما في طريقة ولا سلام إلا بشنوه، إياك نعبد وإياك براك، في عيني براك، تساعدين يا الله، دمعنا إياك نستعين، في كل صلاة نحن بنشهد شهادة مفادة، ما في لينا طريقة الله إلا بأله ما عندنا إلّا هو. وما في طريق وصلنا لله إلا الله، وما في طريقة تسلمنا من الشر إلا الله. في حاجة غيره ما فسير في. فشيخ في كلام الله وهو السميع العليم يقول: فالأول نجرا له. شو كده؟ وفي القرآن سبعة سبعة مواضيع تنتظم هذه الأصليات. سبع موامع تذكر شنو؟ طبع طبع التفصيل اللي هو في معنى إياك نعبد إياك أحدها قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين والثاني قوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيم عليه توكلت توكلتني زي إياك نستعين وإليه أنيم زي إياك نعبد فعبده وتوكل عليه هذا البُضع الثالث. فعبده إياه كان عبد. وتوكل عليه إياه مستعين. الرابع عليك توكن وإليك أربنا. إليك أربنا إياه كان عبد. عليك توكن إياه ذا مستعين. الخامس قوله تعالى وتوكل على الحيلذي لا يموت وسبح بحمدي سبح بحمديه إياه كان عبده. وتوكل إياك نستعين السادس عليه توكلت وإليه متاب متاب لا إياك نعبد عليه توكلت إياك نستعين السابع قوله تعالى واذكر اسم ربك وتبت إليه تكديلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلة فاتخذه وكيلة إياك نستعين إياك نستعين رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو إياك نعبد في زي ما سبع مواضع في معنى إياك نعبد وإياك نستغفر ومما يقرر هذا كان يوضح لي يبين لي أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته ولإخلاص له رب خلق الخلق لإعبادته بيشرو وما خلقته إلا ألتلّ من الإثم العبادة اللي تشمل شرو المعرفة الإنابة المحبة الإخلاص شوف فبتذكره تتطهر قلوبهم دارك المكت نتهر أذكر الله وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم بدون ميذر ناظر <تصفيق> إلى ربها ناظر اللهم اجعلنا منهم يا الله ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه ولا شيء يعطيهم في الدنيا أحب إليهم من الإيمان به ومحبتهم له ومعرفته بأفضل ما يعطيك الله في الدنيا الإيمان به ومعرفته وبحبك أع... أعرف أحداً مرض له ولد مرشبه فلما اشتكت البرد دعا ليقول ويردد عدل في قضاءك عدل في قضاءك عدل في قضاءك يحب عند الزم ها؟ يحب عند الزم يا أخي يا أخي. ذكات رمال دولة والغدر دولة الله عدل في قبارك يومات ذاته عدل في قبارك عدل الله يتعبنا تشمحي عليها قلبك ربك يطويل وتلتقي من المتين تطع فوق عدل في قبارك أي حال قدرت علي عدل مرض؟ عدل عادل تتخفزك يا منو ها في الأنبي بس يتكرم كده الهمة الله بس لكن للمعاندي ناسية في يدك في حكمك حد في خباؤك أسألك يكون الاسمي هو سبيت نفسك أو أنسلتم في كتابك شو أعلك شو ده ده ده ده؟ ملازمة وش لا اختقار انكسار لله عز ورفع وراحة واطمانين دكتور ما والله ما نبود عزيزي جدا ودكتور ما يجب اللهم فره واسه يغفر لنا ذنوبنا اللهم بيذنوبنا حصل هذا يعني يا الله فيك شوف مش الغربة ليست كويس يزوم نفسه ويبدأ ربه في النحظة دي أبوه ونكب بنعمتك عليه وأبوه بذنب أنا كعب وإنت عظيم يا الله بصنفرة صنفرة نخليناها لهم ودوارة سائعة آية كر دمع لكن اللازة دي المنازة دي زوجه. ما في مشاكل في مشاكل كده ما أفعل القرآن ده انت نفسك يجيك أيام الفتح الوكر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تبكي يجيك أيام جفار فجرت فهم وفي المناسة وديناتهم بين القلب والعين وجلت منها القرور وجلت منها والله الدنيا يبني إجابان كاسين أول ما نضفت واعترضه وحافظت عليهم طوال بديك المفعول لمعة ذكر الله خاليا بفارض عيناه تسمع كلام الله تتأثر به تتأثر بالأوامر وتحب العطاءات تحب الطاعة تفقد الناس لمن أشرى الإيمان شوف إذا أفضل ما يعطي الله العبد في الدنيا ما هو الإيمان به ومعرفته أحبه. أفضل ما يعطيه في الآخر شهر. النظر إليه يقول وقال وحاجتهم إليه في عبادتهم له وتألههم له ها؟ كحاجتهم إليه بل أعظم في خلقه ورنوبيته ورسوله في زول بتستخدم عن اسكور رزق يعني زي يقوله قلنا رزق الله لنا ما ما بالزمان خلاص وقف, النفس. وقف, وقف في المجلس ماذا حقه بياب المين وسجيل حلو وقف في وقف في المول غني عينه وقف في في زور يا ما في يقول لا لا قسم ما ما عنجمع ولا, ولا خلق لي ولا حاجة زي ما أننا فقراء إليه في الخلق والإيجاد والرزق وزي ما ما في طريقة أبا الدني لنا بعيد من رزقه ما عندنا طريقة بعيد من عباده ما أصدف يقول يداروا تعالوا بيجيبوا بيجيب قولنا الشيخ السيدة الشيخ قبل ما يقولنا الغالة شديدة وما يقولنا حايدة اللي اتنين مليون طريب أسروا ما في قول يقول كيف ما في؟ ينموت ما في نموت الموية الكهرباء ينموت حاجة إلى الله أعظم من ذلك معقول؟ هل هو معقول؟ ما دي بحسوا دي لي يشغلني مش بتاع حد جوه ها؟ والله مو شويه بتمسح السحني ودي دخلوا هنا ما قعدش وخلانا والناس ماشيه بيقولوا خلى سمعت الناس قال والله يا ولد انا كنت يقول لك ده ما بعرف عنده ترتيبات يا مولانا. عميش. بالمودة. دون خلنا ما في. ليه؟ يقول لك يا زول اللي قلتنا كيلو. تعملي تعملي تعملي <تصفيق> لازم. طيب الله. الصلاة لازم. الصيام لازم. عبادة الله لازم. بل أوجب من هذا. كما أننا لا غنى لنا عن رزق الله. لا غنى لنا عن عبادة عن عبادة الله. فإن ذلك العباد يعني هو الغاية المقصودة التي بها سعادتهم وفوزهم وبها ولأجلها, ولأجلها يصيرون عاملين متحركين ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة ولا سرور بدون ذلك بحال بعيد من الأورى ما فيه فمن أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة الضمنكة ويحشوه يوم القيامته أعطاء نتقل يقول لك والله شيخ كلام دا كلام جميل لكن أنا شاهد في الآس نصارى عليه كده وهي ساكنين عمارات وهي بعربات والله يا أخي الموتين وناس يعني أولاده في المدارس الفخمة والجامعات كيف الكلام ده شيغنا هذا ظن السعادة في هذا المعنى الآن نسبة الانتحار في بلاد الكفار نسب عالية جدا يخلي الدنيا ويخلي وهؤلاء ربما لم ينم أحدهم إلا بحبة يقول لك بالله نازم فهيهم ما بقدر لهم وهؤلاء بعضهم نظر إلى البورصة فلما رأى الأسهم طاحت وذهبت خلع ثيابه وجرى عريانا والناس ينظرون غمع غمع غمع عريان مخمش عبد الظهر ده هذا ليس نتقس على هذا قال عبّ إبراهيم وذكر والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسوء كل الخير رحم الله فمن أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة بنك ويهشره يوم القيامة أعمى ولهذا لا يغفر الله لمن يشرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الحسنان وكانت توحيد الإلهية الذي كلمته لا إله إلا الله رأس الأمر رأس الأمر توحيد الإلهية فأما توحيد الرمودية الذي أقر به كل المخلوقات فلا يغفي وحده وإن كان لابد منه الربوية لابد منه لكن ما لاهو معروف ما نكفيه وهو ثجة على من أنكر تنحيد الألوهية فحق الله على العباد أن يعبدوه يشركوا به شيئا وحقهم عليه إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم ده حديث منه حديث معاذ ابن جبل وأن يكرمهم إذا قدموا عليه وهذا كما أنه غاية محبوب العبد ومطلوبه وبه سموره ولذته ونعيمه فهو أيضا محبوب الرب من عبده ومطلوبه الذي يرضيه توحيد تجري التوحيد أن يكون في القلب إلا الله حتى المخلوق يكون قدره ثابت محمد بن راسع حكيت هذا في مرات سابقة. قال كان إذا جرى أمير دعاء زاهد عالم ورع مجاب الدعوة. كان إذا جاء إلى في أمر من أمور يقول له أيها الأمير إن لنا حاجة رفعناها إلى الله قبل أن نرفعها إليه. قبل ما نجي هنا سأنأ والله كثير. فإن قضيتها حمدنا الله وشكر من. والأمير كانت تصدق الحمد لله وإن لم تقضها حمدنا دي الله, الله وعذرنا اللوات بريها الحمد لله على كل حد ما نصدق التخير الله ما تعالى رفعناها إلى الله قبل أن نرفعها أعمل الأسباب لكن يبقى سبب سبب يبقى سبب ويبقى إنه لو ما ربنا سخره ما بدي من نتجته خطير جداً كثير منا إذا الأمور الزبطت وترتبت بترتيب بشري يقول لك ده موضوع مضمون مئة يقول قولي إن شاء الله إن شاء الله لكن مضمون إن شاء الله ما عنده أي معنية قال الساكل بجامل فيك واجب يعني لكن قنعت خلاص لشان كده في تفسير قوله تعالى إذا أقسموا لا يسلمونها ولا قالوا في التفسير لم يقول إن شاء الله مكر بدر نحسيت بدر ما ندي أي زول إن شاء الله ما قالوا فطاف عليها قالهم ربها صلوا عليه سليمان عليه السلام قال لأطفا النيلت على مئة امرأ كلها تلد في سبيليا. ونذرا يقول ان شاء الله ده بيقال فلد لي ان ولد نصف انسان ولدت واحدة بس والوحدة ولدتوا نادس قال ولو قال ان شاء الله لولدت جميعا ونجا هذا به في سبيلين جميعا بيجاهد بتاع ما يتخيل ذول عنده حصانه ما في ذول في الدين مستقيم قال شاء الله مالية. يقول الناس فياروا بلان دي الناس يقولوا كمانغولا لا جازفه كده تمشي المسائل لا انت نبي سيدنا نبي نبي عليه السلام نبي ما قال ربنا قال يا سيدي المرسلين ولا تقولن ان لشيء ينفع فعل ذلك غدا إلا وما كان ساكت بس شيء بس الور كلها تمام تسكن في الجيب الطياره وصلت من امبارح والعفش تهلو اي مسافرين لكيب. بكرة ان شاء الله إن شاء. إن شاء الله إن شاء الله بعد كله إن شاء الله إذا ما شاء والله ما يكون كله هذه جوية تحتي إلى وعدم غرور في الأسباب نعمل الأسباب لكن ما نفتكر أنه في حصل ما يريد يقول رحمه الله وهذا كما, أن كما كما أنه غاية محبوب العبد ومطلوبه واسق به سروره ولذته ونعيمه فهو أيضا محبوب الرب من ومطلوبه الذي يرضى به ويفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه لكل أجماع حديث صحة السنة وإلى عوديته أعظم من فرح من وجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في أرض مهلكة بعد أن فقدها وآيس منها وهذا أعظم فرح يقول ما بالعالمين يفرح من تومك التائبين أشد من فرح الذي وجد جبته بعد أن آيس منه وكذلك العبد لا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وقاعته له ويقباله عليه وطمأنينته بذكره وعبارة قلبه بمعرفته والشوق إلى لقائه فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتلعهم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه وتعالى هذا استثناء قطع هذا استثنام قطع يعني قلت لك ما في مخلوق بتلجأ له إلا الله هنا ما هو مخلوق ربما ليس مخلوق عرفت هذا؟ ليس مخلوق فما في شوف أسمعتاني بالله عليك لا فرح للعبد أعظم من فرحه بوجوه ربه وانسه به تادس بالله قاعد بره كده تشكر وتحمد احسن لك تقول كده مبسوط فرحان ما دي نقول فرحاك دا انت بعد براتل انا غريب jordan صح عينك سبتني أنصح منك، هاه؟ أسمع والشوق إلى لقائه وقال لك ما يشتاق لي الله إلا ذول الع البير من الله عبده لو مثلا أقرب لك المعنى لو أن والدا مسافرا كان لخبن الله بمحام ولد عمل عمل عمل عمل عمل عمل عمل قالوا أبوك ياف البطارم وكان قد أنجز كل شيء أفضل مما يكون بتيجي يا ما إنه أشتاوي لشك؟ الله وضعه سريمة لكن لو ما أقول الجولة أخذني سفا كيف؟ ما أريد أن يا أخي ما عملت أي حيان يا أخي الله يوضع عماء والله ما أريد أن العينه في عينه صعد له ده المخلوق في كيف هو الخلاق العليم شوك شوق إلى لقاء الله وأنسه به وطاعته له وإقباله عليه وطمأمينته بذكره وإمارة قلبه بمعي فهل عمر قلبك بالله والشوق إلى الخير فليست الكائنات ما يذكر العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه ومن عبد غيره أسمع ومن عبد غيره وأحبه وإن حصل له نوع من النذة والمودة والسكون إليه والفرح والسر وجوده ففساده به ومضرته به وعذبه أعظم من فساد أكل الطعام المسموم الذي الشهيد أن له عذب في مبدئه عذاب في نهايته أجمل وجبة تشتهيها إيه. لكن فيها سب لمنك التاكل كذا في أول بكل شنو رشنه سعادة شديدة لكن بعدين موت عديد الدعوة للأوله في ناس أصلي يقول لك هذا ونحن أنت ما والله يا شيخ لو جيتنا الحولية لا إلهي الله جل جلاله شو أقول العثلين حياة ساكنة مولانا يقول لك لو جيتنا حياة ثانية أسأل عشاق الغناء واحد يقول لما اسمع امك الثوم ازيد كما ازيد الملح في الماء أذيب. واحد ثاني قال لنا قال الشيخ الالباني قال لنا بسمع امك الثوم لكن لما تكون بتغني تغني كده بتذكر الحور العين هي بتغني المكسبي بصت في الحاجات دي لكن قال بتذكر حور العين عشان تكون مع الله يعني سولف لي داري غنوا داري, غنو داري لهم بيغلقوا كمان داري سوووا غني ساكت ربنا يهديك يعني انت اعترف انه زنب ومعصي وقول رباً يا لكن ما تسوي شنوه؟ قال هي تغني كده بكون بتخيل الاخر والحول العين والجنة بس... وقال الحول العين ما بغنى للحول العين والجنة مش كده مولان اي صح بس انا بتخيل قلنا الحول العين تبقى العلم ده فات النبي والصحابة والتابعين وغيرك ذلك في آخر زمان وإن كنت الأخير زمانه لأت بما لم تستطيع الآراء هذا تلاعبون فدين والله برشاوى هنا يعني بيخشع خشوع في والواحد شو بصل در يزبل يزبل الفنان ييجي المسرح وقرأ يزبل الفنان شو هدا مرات وبعض النساء ربما فعلت ما لا ينبغي تطلع للفنان فوقه ربما قبلته أمام الدنيا لأنه وسط حالة من الهستيريا التي تجعلها في اللاوعي. ده ده صح يعني؟ ده صح يعني؟ الشيعة هذه ما تشعون؟ يجبون في محرم؟ يجبونه انسيخ تل الدم لب الدم ده صح يعني؟ يقول لك على الناس دم يا سنة متحملين سبحان الله، يعني صح يعني؟ المساعدة لا تقاس بهذه القريقة لا يقاس بسنية النبي صلى الله عليه وسلم تقاس المساعدة يقول مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيد عذابا دي ناس مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا يعني شنو عذابا فصارت في المشيد عذابا ألم أي سؤال تلقى عايز معصية لتجمع تابيع الفتاة يعافس يغازل يباسل آه آه آه. يصل إلى ما يريد يلدمن دامة الكسعي ماذا بريعي اختغلت رسحت النار أنا جل ما هو فرم تم انت زادا وقلتك عن ترسل تي وتي ما لك الآن, ت... الآن تنبه الآن تنبه فأي محبة لغير الله وإن كانت في لحظة كذا لكن مآلة وخيم أسمع لو كان فيهما آلهة إلا الله لكثتها فسبحان الله رب العرش عما نصفه فإن قوام السماوات والأرض والخليقة قواما يعني أساس يقوم عليه بأن تؤله الإله الحق فلو كان فيهما آلهة فيهما إله آخر غير الله لم يكن إلها حقا إذ الإله الحق لا شريك له ولا سمي له ولا مثل له فلو تألحت فلو تألهت غيره أو, أو فلو تألهت غيره يعني استمواره الأرض لفسدت كل الفساد بانتثام به صلاحها إذ صلاحها يبتأله الإله الحق كما أنها لا توجد إلا باستنادها إلى الرب الواحد القهار ويستحيل أن تستلت وجودها إلى ربين متكافئينه فكذلك يستحيل أن تستنفق بقائها وصلاحها إلى إله المتساوي إذا عرف هذا فأعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً في محبته ولا في خوفه، ولا في رجائه، ولا في التوكل عليه ولا في العمل له، ولا في الحلف به، في الحلف به، ولا في النذر له، ولا في الخضوع له، ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير التقارب دال شبيهها ما هي حاجتنا إلى الله لا شبيهها سامي الحاجات فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي الذي لا إله إلا هو فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره وهي كادحة إليك كدحا قبلاقيته يا أيها الإنسان إنك كادح يا رب كدحا ولا بد لها من لقائه ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها ولو حصل العبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدب له ذلك والله لم يدب له ذلك ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص ويتنعم بهذا فوق ثم يعذب ولا بد في وقت آخر وكثيرا ما يقول كذلك الذي يتنعم به وينتز به غير منعم منعم من له ولا ملذ بل قد يوفيه اتصاله به وجوده عنده ويضره ذلك وإنما يحفر له المنامساته من جيس يحفر للجرب من لذة الأرض التي تحكم يخيم قال أحيانا البخاط ذاتكم ولفه لذة لكن قال شنو الزور العين جرب جاركم الله قال الطفر بحكم يحكم كذلك هو زل مجرب حكا توقس يا دي يا أخي يا سيدنا العرب عيام انت يا ذنب؟ عيام انت ساكن يقول لهم تقصب انت بكبلكم كبكب نتيزة يا خدي ده عيام ما فيها لنزا يعني انت بتمشي ويقول لهم والله ائم الأوقات لما كنت مع الأستاذ في في غاعة الصداقه وكذا يا سلام أبداً مريض انت بس ألم وحسن ستعرف غبها إذا لم تتف وتعود إلى الله منها قال فهي تدمي الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره وهو يؤثر ذلك الجربان يؤثر ذلك لما في حقه من اللذة دم كبأ يجيد جدا نزيد عيان ما زعب ليس سويا وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله الصور الجميلة المردان النسوان الأفلام الهابطة دي. وإن كان يقول لك بارح يعني لحظات جميلة يقول لك ثلاث ساعات من الضحك المتواصل به لزاكين بك بعدين بك بعدين قال وهكذا ما يتعذب به قل من محبة غيره لا هو عذاب عليه ومضر وألم في الحقيقة لا تزيد لذته على لذة حك الجلد والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهما والله الموفق والمعين ولو القدة البارغة كما نحن عمى في السابقة والنصود أن إله العبد الذي ما بد له ذوه لكل حالة وكل دقيقة وكل طرفة عين هو الإله الحق الذي كل ما سواه باطل والذي أينما كان فهو معه بعلمه وحفظه وصره وضرورته وحاجته إليه لا تشبه حاجة وضرورة بل هي فوق كل ضرورة واعظم من كل حاجة لهذا قال إمام الحنفاء لا أحب الآفلين لا أحب الآفلين العفول الغياء